يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فضطوا وإذ يوم أجزاء ما كسبنا كان من الله، نكال من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذنوا ومن يرن الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا